السلام عليكم وحمد الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحباب الكرام أهلا ومرحبا بكم مع درس الفقه ولازلنا بنتحدث في فقه أو باب الأذان وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند ما يقال عند سماع الأذان والإقامة المسلم حينما يسمع الأذان أو يسمع الإقامة هناك أمور أمراء بأن يفعلها فيستحب للمسلم حين ما يسمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن ساعة الأذان وساعة الإقامة يعني المؤذن يقول الله أكبر أنت تقول الله أكبر فيقول الله أكبر الله أكبر أنت تقول الله أكبر الله تردد زي المؤذن ما يقول أنت تقول وهذا للرجل وللمرأة حتى للطفل مميز يجوز له أن يقول واستحب له أن يقول ذلك آآ... غاية ما يقول المؤذن حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله للمسلم حين ما يسمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن ساعة الأذان وساعة الإقامة فحينما يسمع الإقامة يقول أيضا مثل ما يقول المؤذن. غائت مؤذن يقول قد قامت صلاة قد قامت صلاة يقول قد قامت صلاة قد قامت صلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعض الناس تقول عندما يقول مؤذن قد قامت صلاة يقولون أدامها الله أقامها الله أدامها نقول هذا ليس من السنة هذا ليس من السنة. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفروا. فالقال النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا به وبلغنا به نفعله إنما من أول شيء حاجة من عندياتنا لأن مثل هذه الأمور موقوفة حديث سيدنا أبي سعيد الأبي سعيد لعله الخضري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم النداء يعني الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن الحديث متفق عليه عند البخاري وعند مسلم وأيضا في سنن أبي داود وأيضا في سنن الترمزي وعند ابن ماجه وعند النسائي في سننهم سيدنا عمر بن الخطاب يقول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 ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة اللي يقول كده من قلبه يردد خلف المؤزن ويقولها وهو بيردد من قلبه أي تخرج من قلبه لله عز وجل فالله عز وجل يدخله الجنة نسأل الله من فضله العظيم هذا حديث صحيح هذا الحديث صحيح. فمن قال مثل ما يقول مؤذن أو قال عند الحي على لا حول ولا قوة إلا بالله أو جمع بين الحي على والحو قالة فقد أصاب إن شاء الله تعالى. يعني إيه جمع بين الحي على والحو قالة؟ يعني قال إيه؟ ال لما لما قالوا المؤزن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في الاثنين يجمع بين الاثنين وفي راي يقول ان احنا نردد وراء المؤذن يعني حينما يقول مؤذن حي على الصلاه نقول حي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاح نقول حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله فاذا فرغ المؤذن يعني انتهى من الاذان أو من الإقامة وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي في الحديثين عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يعني ما تسمع المؤذن قولوا زي ما بيقول ثم صلوا علي عليه الصلاة والسلام فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة اللي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة وحدة الله يصلي عليه عشرة مرات وصلاة الله عز وجل على عبده رحمة صلاة رحمة ثم سلوا الله لي الوسيلة الحديث لا يزال النبي صلى الله عليه 22 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة حديث صحيح موجود في مختصر مسلم وفي صحيح مسلم في سنن أبي داود والترمزي والنسائي حديث صحيح فاللي يسمع المؤذن بيؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يسأل الله تعالى للنبي الوسيلة تقول ايه آآ آآ آآ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال قال يعني آتي محمدا الوسيلة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة آه فااا إيه الوسيلة دي بقى؟ إيه الوسيلة الوسيلة دي دي منزلة منزلة عالية جدا في الجنة هذه المنزلة لرجل واحد آه لرجل واحد لعبد واحد من عباد الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام بيتمنى أن تكون هذه المنزلة له هو فأقول أرجو أن أكون أنا هو يعني أنا هذا العبد والذي يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة من ربه حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي يشفعله يوم القيامة نسأل الله من فضل العظيم وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة اللي يقول دوى بعد الأذان الدعاء دوى بعد الأذان الله عز وجل يشفع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك شفاعة حبيبك وخليلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا اللهم أمين يا رب العالمين من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة الحديث صحيح ذكر الشيخ الألباني في كتابه الإرواء هو أيضا موجود في البخاري وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمزي والنسائي وأيضا في سنن ابن ماجه رحمهم الله جميعا ويذكر لنا فضل الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي الخلفي فائدة ويقول فيقول فيها يستحب للمسلم الاكثار من الدعاء بين الاذان والاقامة المسلم يستحب ان هو يكثر من الدعاء بين الاذان وبين الاقامة فان الدعاء حينئذ مستجاب الوقت هذا من الأوقات التي يستجيب الله عز وجل فيها للدعاء ولكن من عجب أن نرى الكثير من من المسلمين يضيعون هذا الوقت الفاضل اللي هو يستجيب الله عز وجل فيه من الدعاء يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء فتجد الناس يعني يتحدثون في أحاديث جانبية تجد كل واحد ماسك ادنه واحد وعمال يتكلموا في أمور الدنيا وفي وقد ترتفع الأصوات في المسجد ويعني تجد المسجد كده يصبح مليء باللغط وباللغو وكلام يعني لا يفيد بل قد كلام يحسب على الإنسان فكيف نضيع مثل هذه الأوقات الفاضلة وكيف لا يعني نغتنم هذه الأوقات في الدعاء لنا لأولادنا لأهلين لزوجاتنا لإخواننا للمسلمين لديننا نسأل الله عز وجل في هذه الأوقات أن يصلح على المسلمين وأن يوفقهم لما يحب أرضى أن يجمع كلمتهم بدل ما نحن عملين نتكلم كلام جانبي لا يفيد بل قد يضر سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة من يا جماعة الخير اللي بيقول كده ده النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوم هو الذي يقول لنا أن هذا الوقت ما بين أذان والإقامة الدعاء فيه لا يرد أي لا يرده الله عز وجل أي أن الله يستجيبه فكيف نضيع مثل هذه الأوقات الفاضلة جماعة الخير أيها الأحباب الكرام بعد ذلك يذكر لنا الشيخ ما يستحب للمؤذن وعلى فكرة الدعاء والحاجات دي يعني هذا هذه الأحكام دائما أنا أقول أنها ليست خاصة بالرجال إنما هذه يعني الاحكام تشترك فيها المرأة مع الرجل الرجل يدعو المرأة تدعو المرأة وهي في المسجد وهي في بيتها تسمع الاذان حتى ولو كان الاذان من مذياع او الاذان في التلفاز ففي الغالب بتكون الاذانات هذه حية فلا بأس اطلاقا ان تردد خلف المؤذن لا بأس اطلاقا ان تدعو بين الاذان وبين الاقامة لما تسمع ميكروفونات المساجد وأنت في بيتك في حجرتك أو المرأة كذلك في حجرتها تسمع الأذان تسمع الإقامة فيستحب لها أن تدعو في هذه الأوقات ما بين الأذان وما بين الإقامة سواء كانت في المسجد أو في بيتها المؤذن يستحب أن يتصف بصفات ذكرها أهل العلم منها أن يبتغي بأذانه وجه الله الإخلاص, الإخلاص يا جماعة الخير وهذا يعني هذا الكلام نتوجه به لإخواننا الذين يحبون الأذان ويحبون أن يؤذنوا في المساجد نقول يا جماعة الخير الإخلاص الإخلاص الإخلاص, الإخلاص في الأذان بالذات. حينما تقبل على الأذان لابد أن تصحح نيتك يكون الأذان النية أني سوف أرفع الأذان وسأرفع عقيرة يعني صوتي بالأذان من أجل الله ومن أجل أن أعلم عباد الله المسلمين بدخول وقت الصلاة إنما مش أؤذن من أجل أن يسمع الناس صوتي من أجل أن يقولون هذا أذانه طيب أذانه حل أذانه نادي صوته جميل في الأذان بعض الناس يعني بعض الناس يؤذنون من أجل أن يسمعون زوجاتهم وأبنائهم بعض الناس يعني لا يبتغي بأذانه وجه الله سبحانه وتعالى فهذا يعني عمله فيه رياء نسأل الله العافية والرياء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك الخفي يدب في العمل كدبيب النمل يعني لا يشعر به الإنسان والله عز وجل يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فيجب على المؤذن أن يبتغي بأذانه وجه الله ويستحب له ألا يأخذ على أذانه أجرا ما لم يكن مؤذنا راتبا موظفا تبع الأوقاف أو مؤذن موظفين الناس في مسجد من أجل نحافظ على الأذان وعلى أوقات الأذان ويكون مؤتمن عليها فهذا لا بأس إنما المؤذن المتطوع يعني يستحب له ألا يأخذ على أذانه أجرا وإن أخذ الأجر فلا بأس قد يكون في حاجة إلى هذا الأجر فلا بأس فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم بقول له رسول الله اجعلني أنا الإمام أم قومي يعني أصل بهم قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم يعني اقتدي بأضعافهم اني ممكن تقتدي بالضعيف يعني ما الضعيف ما يسخر منه ما تقولش شيء ضعيف لا اقتدي به لا واقتدي باضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا وهذا هو الشاهد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا يعني متطوع يكون متطوع ما ياخدش اجر على الاذان هذا حديث صحيح في صحيح ابي داود وفي سنن أبي داود في سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه، والجملة الأخيرة واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر هذه الجملة موجودة في سنن ابن ماجه. كذلك يستحب للمؤذن أن يكون طاهرا من الحدثين حدث الأكبر اللي هو الجنابة والحدث الأصغر اللي هو يعني عزكم الله يكون أخرج ريح تبول فهو يكون طاهر من من الحدثين لما مرة فيما يستحب له من الوضوء يعني نحن عارفين الوضوء يستحب من جملة ما يستحب له الوضوء للأذان فيستحب للمؤذن أن يؤذن وهو طاهر من الحدثين طب هذا بأن المؤذن مثلا يعني كان نايم ما في المسجد غيره فقام على صوت الأذان المساجد بتؤذن حوله وهو يعني لم يتوضى بعد فلو راح يتوضى لابد ان يدخل الحمام يقضي حاجته ثم يتوضى هذا قد يستغرق وقتا ويكون خرج وقت الاذب فماذا يفعل ما فيش حد غيره يؤذن نقول له هنا يجوز لك ان تؤذن يعني وأنت غير متوضى يجوز لك ان تؤذن وأنت غير متوضى هذه ضرورة هذه ضرورة تقدر بقدرها وبعد كده يروح يتوضى قد يكون هو كان خارج المسجد وسمع الأذان تأخر على الأذان فعلى قد ما جاء يؤذن فوجد مؤذن كلها المسجد كلها مؤذن فلو دخل حمام برضه هيتأخر دخل يتوضأ هيتأخر فله أن يرفع الأذان من غير ودود ثم يذهب للوضوء ولكن هذه يعني حالات بتبقى قليلة حالات بتبقى قليلة ولكن الأكثر إن المؤذن بيكون متودد ومستعد لل للأذان وهو يعني على طهر الأمر الثالث أن يكون قائما مستقبلا القبلة يعني يستحب للمؤذن إنه أذن هو واقف هذه سنة إنما ما يأذنش هو قاعد ولكن قد تضطره يعني ضرورة إنه هو يؤذن وهو جالس ممكن هو بآذن يدوخ فيعت ويكمل الأذان ممكن يكون هو يعني شفنا بعض الإخوان اللي بيحبوا يؤذنوا جالس قاعد على عجلة متحركة ممكن يؤذن هو على عجلة ماشي كان عندنا بعض المشايخ آآ يعني آآ كفيف آآ يؤذن هو جالس فلا بأس ولكن يستحب له أن يؤذن وهو واقف ما لم يكن هناك عذر كان هناك عذر فلا بأس إنما ما في عذر يبقى يستحب له الأذان وهو واقف قال ابن المنذر الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة لأنه أبلغ في السماع وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان على أني زمان ما كانش فيه مكبرات صوت وكان المؤزن بيرتقي يعني يرتفع يصعد يعني على أعلى مكان موجود في المدينة او المنطقة اللي هو بيأذن فيها او الحي اللي هو بيأذن فيه او ان المسجد يكون له مئذنة عالية فهو يصعد على المئذنة ويؤذن من فوق المئذنة كان زمان قبل وجود مكبرات الصوت وكده كان كتير من المساجد مفهاش ميكروفونات فكانت كان المؤذنون يرتقون المناو المآذن الم الم الم الم الم اللي هي بسموها المنارة ويؤذنون من فوقها فكيف يأذن وفوق المنارة هو جالس فكان يعني يبقى لابد ان هو يكون بيتحرك يمنة ويسرة يعني يلتف يلف حوالين المنارة كده من فوق ويسمع الناس كان الاذان بدون مكرفون اليوم الاذان بالمكرفون فالامر هيبقى سيان واقف قاعد لا بأس ولكن نقول الافضل والمستحب أن يؤذن وهو واقف ما لم يكن عنده عسر، فيجوز إذا كان عند عسر أن هو أن هو يؤذن وهو قاعد. فابن المنذر رحمه الله تعالى عليه بينقل لنا الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة. لأنه أبلغ في السماع يعني سمع أكثر المؤذن لما يبقى واقف ده, ده طبعا الكلام في إن هو لو بيأذن على باب المسجد أو بيأذن من مكان عالي بدون ميكروفون يبقى هو واقف أبلغ في السماع وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان وهو بيأذن ما يستدبرش بقى ويدي ظهره للقبلة أو جنبه للقبلة إنما يعطي وجهه للقبلة هذا من السنة مستحب ذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون وهم يعني مستقبلين للقبلة كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة المستحب الرابع أن يلتفد برأسه وعنقه يمنا أو يمينا عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح في بعض الناس بتلف بجسمها كله حتى رجليها السنة انه وهو واقف رجليه بتبقى ثابتة المؤذن رجليه بتبقى ثابتة جسمه كله ثابت ومتجه ناحية القبلة انما ساعة ان يقول حي على الصلاة يعني يلف برقابته وبرأسه ناحية اليمين ويقول حي على حي على الصلاة يبدأها من ال من امامه حي على الصلاة ويلف بيها كده على جنبه اليمين كذلك لما يجي يؤذن فيقول حي على الفلاح يبدأها من أمامه حي على الفلاح يا حي على الفلاح ويلف بها كده بالفلاح وهو هو بلف ناحية الشمال في حي على الفلاح وهكذا هذه من الصن سيدنا أبي جحفة أبي أبي يحيفة يقول أنه رأى بلالا يؤذن قال فجعلت أتتبع فاه هنا وها هنا بالآذان. يا يقول أنا شفت سيدنا أبو جحيفة يقول أنا شفت بلال وهو مؤذن فأعطى بص على فمه وهو يؤذن فلقيت فمه يتحرك ناحية اليمين ويتحرك ناحية الشمال بالآذان. المستحب الخامس الخامس إن المؤذن يدخل إصبعيه في أذنيه. آه يدخل صبعين السبابة اليمين في اذنه اليمين وسبابة الشمال في اذنه الشمال لقول ابي جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا واصبعاه في اذنيه آه حاطت ايه صبعينه في ودنينه في اذنيه آه آه العلم الحديث يقول اني لما الانسان بيرفع عقيرة هو يرفع صوته جدا ف يعني لو ما يسدش ودانه يمكن طبلة ودنه تفقب يحصل فيها تتخرم يعني زي احنا ما نقوله كده او تنفس ولذلك هو لما يسد الـ الـ الـ الذنيه باصبعه السبابة فبيقلل الضغط او يعادل الضغط الداخلي بالخارجي فتقوم ودنه يعني ما تتعبشي زيد على ذلك أنهم قالوا أنه حينما يضع سبابتيه أو إصبعاه في أذنيه فهنا بيسمع صوته فيستطيع أنه هو يحسن صوته في الأذان أنا أقول يحسن صوته أنه بقولش شي غني اه يحسن صوته يعني تحسين الصوت غير الغناء السنة الرابعة أن يرفع صوته بالنداء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يجيب آخر ما عنده هو طبعا كل واحد فينا له طبقات صوت معينة فأحيانا اللي بيأذن لو رفع طبقات صوته فوق يعني أكتر من المطلوب فصوته يروح أو يحشرج فتلاقي الصوت يعني يتغير صوته يتغير فاحنا بنقول له لا استخدم طبقات صوتك كلها ولكن يعني ارفع صوتك مع استخدام طبقات صوتك كلها ما تحاولش ان تستخدم طبقات صوتك اكتر من اللازم علشان ما يتغيرش صوتك ليه؟ ليه؟ لأن, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة صوت المؤذن بيصل لمدى بعيد جدا فهذا المدى اللي بيصل إله إليه الصوت هذا الصوت أي أحد من الجن أي أحد من الإنس أي شجر أي حجر أي شيء يسمع صوت هذا الأذان إلا ويشهد للمؤذن يوم القيامة ونحن طبعا عارفين أن من فضل الأذان أن المؤذنين أطول أعناقا يوم القيامة يعني إحنا خدنا الأمر وتحدثنا فيه المرة الماضية ولكن احنا يعني مش بنذكر السلبيات بس هو طبعا في ناس اصواتها طيبة في الاذان الصوت في نداوة جسم الصوت في نداوة انما ما نعيبه على الكثير من اخوانا اللي بيأزنوا انهم بيتكلفوا حالة القاء الاذان حالة اداء الاذان احيانا يبقى في واحد بيادي صوته مش حلو بس بيادي صح بيادي صح ااا لاني إحنا كما قلنا المرة اللي فاتت ان النبي عليه السلام قال المؤذن ضامن الـ الـ الـ الـ الـ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن الامام ضامن لصلاته وصلاه الناس اللي اقراه والمؤذن مؤتمن على الاذان وعلى الاداء وعلى الالفاظ وعلى على الوقت وعلى حتى الكيفية في في الأداء يقف الزاي يفعل الزاي كل ده هو مؤتمن عليه فإخواننا اللي بيأذنوا كتير منهم للأسف في هذه الأونة بنسمعهم كده طبعاً إنهم يسمعوا مثلا الشيخ حمد الدغريدي في ال أو الدغريري في الـ في الـ في الأذان بتاعه على قناة الناس دلوقتي بقى منتشر يسمعوا أذان الحرم الشيخ علي الملة ومشايخ الحرم اللي بيأذنه فيحاول يقلد الـ الـ الـ هذه الأصوات وهو صوته مش حل ويحاول يقلد وبالتالي يعني الأذان بيبقى يعني منفر ونقول يا, يا جماعة الخير أي واحد يجد من صوته نشاز ويجد صوته خشن صوته فيه غلظة صوته أجش فلا يؤذن لا تقدم للأذان لو هو نفسه يؤذن وهو عارف أن صوته مش حلو وتوقف عن الأذان لأن صوته والله ربنا لن يحرمه الأجر والله ربنا هيعطيه الأجر من غير ما يؤذن لأنه هو آثر غيره من الذين لهم أصوات حسنة وطيبة وندية على نفسه واحدة الأمر الثاني هو عارف أن أذانه صوته أجشه فهو يعلم أنه لو أذن فالناس قد تنفر من الأذان فهو علشان كده ترك الأذان لله عز وجل فربنا مش يحرمه الأجر هيعطيه الأجر إنما للأسف الشديد أنا والله أقول دائما لإخواننا اللي بيأذنه اللي هم أصحاب الأصوات الغير حسن أقول والله لو إنك سجلت لنفسك الأذان على بي 3 وحاولت تسمعه وأنصفت نفسك والله ما هتأزن بعد كده والله هتتنازل عن الأزان لغيرك من أصحاب الأصوات الندي. إنما للأسف الشديد كل اللي بيأزنوا أصواتهم خشنة وأصواتهم محشرجة وأصواتهم يعني لا تصلح للأزان هو للأسف الشديد وهو بي بيأزن ما بيسمعش صوته. لأنه بيبقى يعني هو مدهمك في الأزان ومش بيسمع صوته وبالتالي بيعتقد أن صوته جميل وإن وخاصة لما بعض الناس يثنوا عليه وقلوله أزانك طيب أزانك فهو بياخد يعني خلاص هو بي بيعتقد أنه أزانه صوته حلو وأنه هو لازم يأذن ما محدش يحرمه من, من أجر الأزان ويجي يقولك أنت ليه تحرمنا من أجر ليه؟ مش عايزنا نأخذ الأجر يا أخي أنت خذ الأجر ولكن لما يبقى صوتك طيب يا أخي النبي ده سيدنا يعني عبد الله بن زايد بن عبد ربه اللي هو شاف الأذان في في المنام ها يا أخي سبحان الله كان عايز أذن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنه بلالا فانه أندى منك صوتا الأمور دي يا جماعة ما فش مجملة الأمور دي ما فش مجملة يا ريت كل الناس اللي اللي بتأذن تكون سمعان يا ريت والله كنت أتمنى نقولوا الأمور دي ده دين يا جماعة مفروش مجملة اللي صوته لا يصلح للأذان لا يتقدم للأذان بلا حرج بلا وما يجيبش الناس الحرج. الحرج وما يخليش الناس يعطيهم فرصة إنها تتكلم من وراه والناس تقول ده أذانه مش حلو والناس تقول ده صوته مش حلو وده صوت دواية ده صوته منفر ده صوته م... إنما صاحب الصوت النادي يا جماعة إحنا بقولواش غني لا إحنا قلنا النداوة موجودة في جسم الصوت في جسم الحرف فهو لما يجي بيأذن بيأذن بطريقة شرعية ولكن سبحان الله صوته بيبقى نادي صوته بيبقى حلو ومقبول فالصوت الأجاش منفر ينفر الناس تبقى الناس مش عايزة تسمعه والصوت الطيب النادي يعني يجمع الناس وسبحان الله تحب تسمعه الناس تحب تسمعه وتحب كده يعني يقول لك يا أخي الأزام ده ساعة ما بسمعه كده كل جسم بيتنفض أقوم أتوضى وأصلي على طول أقوم على طول أتوضى وأنزل أصلي وأخرج من المنزل أصلي متجه للمسجد على طول الأخ اللي بيأذن ده يعني صوته غريب يعني كده سبحان الله عجيب كده يخليني على طول أستجيب للصلاة فهذا صوت يجمع هذا صوت يحبك في الصلاة إنما مش عايزين يا جماعة الناس تنفر مننا كفاية نفرأ بقى كفاية نفرة. اللي شايف صوته مش كويس و... أو حس إن الناس مش عاجبها صوته يتنحى يتنحى وله الأجر والثواب والله له الأجر والثواب وما يعملش فتنة نرجو عدم إحداث فتنة يا جماعة الخير سامحونا كم بين الأذان والإقامة إيه الوقت اللي بين الأذان والإقامة الواقع يا جماعة الخير إن إحنا ما عندناش حاجة في السنة تقول لنا إني إني إيه إيه إيه إيه بين الأذان وبين الإقامة قد إيه ولكن أهل العلم قالوا ينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها تدي وقت للناس يلحقوا يصلوا يلحقوا يحضروا تكبيرت الإحرام تدي وقت للناس تلحق الناس فيه لما يدخلوا المسجد يصلوا الصنة لأن الأذان إنما شرع لهذا وإلا ضاعت الفايدة من الأذان إيه فايدة الأذان؟ أن أنا بنعطي فترة للناس بديهم وقت بديهم متسع من الوقت أن هم يصلوا إنما ما نخلهمش بقى خمس دقايق ما نخلهمش نص ساعة يبقى كده يعني إحنا خير أمور الوسط كفاية قوي في الظهر ندي ربع ساعة في العصر ندي تلت ساعة في الفجر ندي تلت ساعة تلت ساعة ندي نص ساعة لخمس دقايق ما فيش مانع ندي نص ساعة في الفجر ما فيش مانع انما من زودش عن كده المساجد اللي تدي نص ساعة وخمس دقايق ومساجد اللي اللي تقيم بعد الساعة اللي تلت يعني الناس وراها اشغالها ومش عايزين نعطل الناس ومش عايزين الناس تتحامل مننا وخاصة الناس اللي بتصلي في مساجد السنة اهل السنة بيشتكوا كتير من طول الوقت في اذان الفجر بس بين الاذان والإقامة بنقولوا يا جماعة الخير يا اللي سمعنا بتأزنه في مساجد السنة اهل السنة والجماعة فبنقول يا جماعة يكفي يكفي على الاكثر نص ساعة على الاقل تلت ساعة ما نقلش فجأة عن تلت ساعة تمام انما في الظهر ندي ربع ساعة في العصر ندي ربع ساعة ندي تلت ساعة في المغرب يكفي عشر دقائق في في العشاء ندي ربع ساعة تمام يبقى كده تتعادل تتعادل بعض المآذن بتعلق ورقة بكده ماشي لو ضبطنا الأمر على كده ماشي ولكن هي الورقة بعض الناس بتعترض عليها وتقول لك لا ده ما جاءت ما وردش في الصنة ان يندي ربع ساعة ان يندي مش عارف ايه هنقول طيب يا جماعة احنا نتفق فيما بيننا على ان الوقت اللي يكفي لان الناس تصلي الصنة الناس تصلي الصنة الوقت الكافي ان الناس تحضر وتدخل المسجد تلحق تكبيرة الاحرام تمام اه يعني اه الـ الـ الـ ما بين الأزان وما بين الإقامة اعطي وقت كافي للناس اه تقدر اه تصل للسنة ابن ابن بطال عالم من علماء الفقه يقول لا حد لذلك غير تمكين دخول الوقت واجتماع المسلمين مفيش حد يعني مفيش اه اه توقيت السنة لم تعطينا وقت غير ان احنا نتمكن من دخول الوقت وان المسلمين يجتمعوا في المسجد للصلاة وانا المرة اللي فاتت قلت المؤذن املك للاذاب والامام املك للإقامة المؤذن ما يقيمش الصلاة الا لما الامام يقول له قيم الصلاة او هو يسأل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الامام اه حان الوقت فضلت الشيخ يقول له أخي من الصلاة يقيم الصلاة تمام؟ يبقى كده لأن ال ال الإقامة دي من حق الإمام وليست من حق المؤذن طيب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان يعني إيه الكلام ده المؤذن أذن أنت جوه المسجد وعايز تخرج أخرج قبل المؤذن المؤذن انما ما تفضلش واقف في المسجد وبعدين ساعة المؤذن ما يقيم الص ما يؤذن الصلاة تجي خارج لو فعلت ذلك فأنت قد عصيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت هتخرج وهترجع تاني تصلي برضو في في في في المسجد للجماعة يعني تصل الجماعة تقدح حاجة بسرعة كده ده أي صغيرة وهترجع يبقى لا بأس أذا مه تدخل وترجع تاني مفيش مشكل إنما لو أنت خارج حتى لو كنت خارج وهتروح تصلي في مسجد تاني انه قولك الافضل انك تصلي في المسجد اللي ازن عليك فيه الازان تمام آه ليه؟ آه حديث ابي الشعساء آه آه قال كنا خعودا في المسجد كانوا عادين في المسجد مع سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فاذن المؤذن فقام رجل من من المسجد يمشي كان في واحد قاعد في المسجد لما المؤذن ازن راح واخد بعضه خارج آه آه متجه ناحية الباب بتاع المسجد فأتبعه أبو هريرة بصرة قاعد يبصله سيدنا أبو هريرة بعينه كده وعينه على الرجل اللي هو خارج من المسجد حتى خرج من المسجد لغاية الرجل ما خرج من المسجد هو أعمال يبصله كده وعينه تتبع الرجل فلما خرج الرجل فقال أبو هريرة يعني للناس اللي قاعدين معاه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم مين أبا القاسم؟ مين أبا القاسم؟ أبا القاسم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عصى النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ علشان هو كان المفروض إنه ما يخرجش طالما طلما الأذان أذن عليه وهو جوه اللي وهو جوا المسجد. هذا الحديث صحيح موجود في صحيح الم Muslim وفي مختصر مسلم وهو عند النساء وأبي داود والترمزي. يعني في السنن بتاعتهم رحمة الله تعالى عليهم جميعا الأذان والإقامة للفائته يعني إيه للفائته الصلاة لفاتتك من نام عن صلاة أو نسيها واحد كان نايم عن الصلاة فراحت عليه الصلاة أو قاعد ناس إنه هو ورسلا فنسى الصلاة فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقع دا هم بيستدلوا بهذا الحديث على أن اللي نايم أو نسى الصلاة إن هو وساعة ما يقوم من النوم يأذل لنفسه ويقيم لنفسه تمام أو كان ناسي مفتكر للصلاة يؤذل لنفسه ويقيم لنفسه ويستندوا على قصة ايه قصة دي مفادها ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج في سفر هو والصحابة وكان نائس حوالي عن ساعة على الفجر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مين يصحينا للفجر فسيدنا بلال قال له انا يا رسول الله اصحيكم للفجر والجميع كان في حالة ارهاق شديد من السفر. سيدنا بلال قعد شوية فغلبه النوم فنام الصحابة كلهم متعبين وسيدنا ابو هريرة متعب والنبي متعب كلهم متعبين من الصفر الصفر ارهاق يعني يكفي ان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصفر قطعة من العذاب ففي ارهاق للبدن لل فكلهم ناموا ونام سيدنا بلال اللي كان هيقومهم فما ايقاظتهم الا حرارة الشمس الشمس طبعا ضربت فيهم هما نيمين فراحهم ايمين يجروا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لي بسيدنا بلال إيه يا بلال؟ قال له يا رسول الله والله غلبتني عيني أو غلباني النوم أو كما قال في الحديث فالشاهد أن النبي عليه السلام والسلام أمره منهم يشيلوا الرحال بتاعتهم ويتحركوا من المكان اللي هم ناموا فيه فقال يعني أن هذا المكان فيه الشياطين وهي اللي تمست على ذانهم ومشهم يعني غير بعيد ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحطوا رحالهم يضعوا رحال بدعاتهم وأمر بلالا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن يؤذن فأذن بلال ثم صلى الصلاة ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يقيم الصلاة فأقام سيدنا بلال الصلاة وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بعد طبعا طلوع الشمس طيب طيب فيبقى دي إيه فائدة والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك فإن تعددت الفوائد أذن أذاناً واحدة افرد راح منه نام ورح منه فردين راح الظهر والعصر فأم بعد العصر مثلاً بعد العصر بنص ساعة كانت الناس صلت العصر وانصرفت فهو عليه الظهر وعليه العصر فهيأذن أذان واحد للفردين ويقيم لكل صلاة إقامة المستقبلة بذاتها والسدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عبد بن مسعود قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلاوات يوم الخندق يوم الخندق ده جماعة كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحفر الخندق هو وأصحابه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم وكان هذا يوم عسير جدا وصعب جدا وتحزبت الأحزاب ضد يعني معسكر الكفر ضد معسكر آآ آآ آآ الإيمان آآ ويعني هم كانوا عايزين يهجموا المدينة فسيدنا سلمان أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق فأخذوا يحفرون الخندق فيوم بحاله يعني انشغلوا عن الصلاة فحتى ذهب من الليل يعني الحديث يقول حتى ذهب من الليل ما شاء الله حتى الليل دخل كمان عليهم وهم لا صلوا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء فان النبي عليه السلام بعد دخول الليل ما شاء الله أمر بلالا فأذن قال له اذني يا بلال فااذن بلال ثم اقام فصلى الظهر النبي عليه السلام صلى بهم الظهر ثم اقام فصلى العصر فصلى بهم العصر ثم اقام الإقامة يعني فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء والنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم دعا على معسكر الكفر لأنهم هم الذين تسببوا في ذلك وقال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم, وبيوتهم نارا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد كده هذيجي نتحدث عن شروط صحة الصلاة وهذا الحديث سنرجئه ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم ان كان في العمر بقية بكده نكون انتهينا جماعة الخير من فقه الاذان فاسأل الله عز وجل يعني ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا ويرزقني وياكم الاخلاصة في القول والعمل بما علمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جماعة الخير لعل في هذا القبل كفاية أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني الله إياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن جزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك